112. والنجم والشجر يسجدان 113. والسماء رفعها ووضع الميزان 114. ألا تطغوا في الميزان 115. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تبسروا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 إن استتَقَعتُم آتَفُذو أن مِن أَبُطالِ السَّموَاتِ وَالْأَبضِفًَا فُذُ لَا تَفُذُونَ إِلَّا بِسُطان فَبِأَ آلَائِ رَبِّكُ ماَا تُكَذذِبَان يُْسَلُ عَلَيْكُ مَا شوَظُ مِن النارِ وَنُحاسُ فَلَا تَ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عذابه إنس ولا جاء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 مُتكئينَ على فرُش بَطَائِنهَا مِنْ اسْتَذَقَ وَجَنَجَّتَينذَ فَبِأَّ آلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَذذبَان فِهِ قاسِاتُ الطِّّ لَ يَطُمِذهَُّ إِس. 119. لم يطمثهن إنس وَلَا ولا جان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. كأنهن الياقوت والمرجان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 124. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان 126. ومن دونهما جنتان 127. فبأي آلاء ربكما مُدهَّتَان فَبِأَ آلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَذّبَان فِيهِمَا عينانَِ الضَّاخَتَان فَبِأَ آلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَّبان فِيهِمَا فَكِهَتُ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لَ يَطُمِثْهَُّ إسُقَبلَهُم وَلا جَ فَبِأَ آلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَذّبان مُتكئينَ على رَفْرَفٍ خُدرِ وَعَبقَرين حِسان فَبِأَ آلَائِ رَبّكُمَا تُكَذّبان 129. تبارك اسم ربك للجلال والإكرام